بسم الله الرحمن الرحيم حم ال كتاب المحكم اننا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وان في كتاب لدينا لعلي الحكيم اثم نضرب عنكم الذكر قطا ام أن انت قوم او وكم ارسلنا من نبي اولين فانا ياتيه فَأَهْلَكَ مَا سَبَقَ مِنْهُ ضَبْحًا وَمَثَلٌ أَوْلَىٰ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ الذي جعل لكم الارض مهدا و جعلت فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء ان بقدر فانشرنا به بلدة من كَذٰلِكَ تَخْرُجُونَ وَاللّٰهُ خَلَقَ اَزْوَاجَكُمُ الْجَمِيْعَ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ تَمْسُكُوْنَ عَلٰى ظُهُورِهَا فَمَسَّكَتْ لَكُمْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِلٰى اَثْوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْنَ وَتَطُولُ السُّبْحَانَ الَّذِي تَخَرَّعَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْدِرِينَ وَإِنَّمَا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلَ لَنَا مِنَ الْأَنْبَادِ جِزَاءً إِنَّ كَثيرا النُّدْرِ أَمَّنْ سَخَلَ مَا يَخْلُقُ بَنَاتِ وَأَطْفَالًا بِالدُّنْيَا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا وَرَثَ لِلْأَحْمَالِ مَثَلًا ظَلَمَ وَالْمُظْلِمُ مُسْوَدٌّ وَهُوَ كَذِبٌ أَوَمَن يُولَّجُ فِي الْحَيَّةِ وَهُوَ فِي الْخِضَاعِ غَيْرُ مُذِئِنٍ وَجَعَلَ الْبَلَاءَءَ لِذِيْنَهُم مَّعْبَدٌ وَحَنَانٌ إِلَٰهَانِ أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ فَتُكْتَمُ شَهَادَتُهُمْ وَيَسْأَلُونَ يَقُولُونَ لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَا هُوَ لَهُ دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ أَتَيْنَاكُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ تَدَّعُونَ بالطال اننا وزدنا اباءنا على امكن واننا على سالمين متدون وكذلك كما you can bring me over near to قَالَ أَوَلَمْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَانٍ مِّمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آثَامَكُمْ قَالُوا إِنَّمَا دَنَاءُ اسْتُهْزِئًا وَمَنَّا مِنْهُ قَوْلُ رَبِّكَ تَتَنَازَعُونَ فَمَنْ تَسْلَمُ مِنْ عَذَابٍ مُهِينٍ وَإِذْ قَالَ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَ مَا تَيَمَّمَ لَاتِيَةً في عَقْدِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلِ امْتَعْتُمُ هَٰؤُلَاءَ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ دَخَلُوا مِنَ الصَّلْصَالِ وَرَمْلٍ مَّنْذُ هَاضِرٍ وَلَمَّا جَاءَ أُمَمٌ حَقَّ قَالُوا هَذَا تَحْرِيمٌ وَإِنَّا لَبِالْمُكَذِّبِينَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ على رجل من اَمْ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نِعْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَصَمْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ النَّاسِ مَشْرِقًا وَمَغْرِبًا وَرَكَعْنَا دَعْوًا فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ يَتَّخِذُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ ايجتمعون ولو لا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لجعلنا لمن يكثر الضر وشمام الدوت شقفا ذلته ومعارج عليها يظهر وَيَجْعَلُونَ مِن أَدْوَابِهَا وَظِلَالًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَيَخْرُجُونَ وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ وَمِنْ نُورٍ يَشْعُرُ بِالرَّحْمَنِ وَقَلْبُهُ شَيْطَانٌ قَهْوَلَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيُذِلُّونَهُ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ كَمُعْدَنٍ مُّسِيقًا فِيهِ الْقَرِينُ وَلَن يَنفَعَكُمْ الْيَوْمَ لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ أَفَأَنْتَ الَّذِي تَسْمَعُ الصَّمَّاءَ أَمْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنَّمَا نُذَهِّبُ نَبَكَ فَإِنَّ مِنْهُمُ المقصدر سكنت الذين قول الى انك على صراط مستقيم وان انه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون وَالَّذِينَ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُ كَثِيرًا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً تَعْبَدُونَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَطَغَىٰ وَعَصَىٰ فَأُلْقِيَ فِي الْيَمِّ وَهِيَ تَجْرِي وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْغَمِّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ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 لَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَٰهَهُم يَنكُثُونَ وَنَادَى في الْعَوْنِ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ الصَّوَى وَمَا لَهُمُ النَّارُ تَذِينُ تَحْتِي أَفَلَا تَبْصِرُونَ ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يتدبر فلم لا قلت عليه سوره من جهد جاء معه ملائكه مقترين بَلْ تَصَدَّقُوا عَنْ مُوسَى قَالُوا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَاكِتِينَ فَلَمَّا أَسَفُونا من تَطْمَأَنَّ مِنْهُمْ سَجَنًا مِّن سَلَسٍ وَمَثَلًا مِّنَ الْآثِمِينَ وَلِمَنْ أُرِيدَ بِبَدَنٍ مَّرٌّ يَمَثَّلَنَّ إِلَى قَوْمِكَ نَصِيبٌ وَيَقُولُونَ أَأَلِهَتُنَا خَلَقَ أَمْ هُمْ نَظَرُ بِمُلْكٍ إِلَّا جَدَلًا بل هُمْ قَوْمٌ فَاسِقُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا عَدَدٌ أَنعَمْنَا عَلَيْهِمْ وَجَعَلْنَاهُمْ مَثَلًا لِّلْبَنِينَ إِصْرَاءً وَلَوْ شَاءَ أُولَئِ دَعَنَّا الارض يخلفون وان له علم الساعه فلا تنظر بنا واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يضل منكم الشيطان انه لكم عدو لَنَا جَاءَ عَن تَبِ الْبَذَنَاتِ قَالَ قَد جِئْتُكُمْ بِشَهْدَةٍ لِأَبِينَا وَلَكُمْ وَلِأَبِينَا لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَقِيمُوا وَمَا رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۖ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۖ فَسَلَكَتْ أَحْزَابٌ مِّنْهُمْ ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۖ فَلْيَعْمَلُوا مَا شَاءُوا ۖ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا لا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ يا عِبَادِي لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ وَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَالْأَمْنُ وَأَزْوَاجُكَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين عذاب جهنم نار لا ينفذ يَعْمَلُونَ مِنْ مُعَمَّنٍ مُدْرِكُونَ وَنَادَى النَّادُ وَلَكِن كَانُوا مُغَالِينَ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ يَقُومُ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ لَقَائِدُ يَدْعُونَ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّهُمْ أَكْثَرُهُ مِنَ الْحَقِّ كَذِبًا أَمَ بِعَمْرٍو أَمْرًا تَأِينُ مِنَّا مُدْرِكُونَ أَن يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ كِرَاهَهُمْ بَلْ وَرَسُولُنَا لَدَيْنَا يَسْتَمِعُونَ قُلْ إِنَّمَا كَانَ الرَّحْمَنُ رَبًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا لا يَمُوتُ مِنْهُ وَلَا يَحْيَى حَتَّى يُلَاقَوْا يَوْمَهُ الَّذِي مُعَدُّون وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ وَتَبَارَكَ الَّذِي يَمْلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَمَا تَعْلَمُونَ مِنْ سِرٍّ ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة الا انا نمت به الحق وهم يعلمون ولا ان كان سنمن من قلقم الله فان ما وَطِيلُ يَا رَبِّ إِنَّ مَا أُولَئِكَ ظَلَمُوا اللَّهَ لِمُؤْمِنٍ فَافْسَحْ عَنِّي مَقْعَدَ سَلَامٍ فَسَوْفَ